موقع روائع اتلاوات يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً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 وَقَامَ دَائِنًا بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَا فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِ ثُمَّ رددنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْكُمْ وَ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 إن هذا القرآن يهدي الّتي هي أقوى ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.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 ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ مَثْوًى مَّذْمُومًا مَّدْحُورًا وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عقاء ربك وما كان عقاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولل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 إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أُفِّ فلا تقل لهما أُفِّوه ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وخفظ لهما جناح ذل من الرحم.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 وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُم بِتِغَاء رَحْمَةٍ مِن رَب بِكَتَرْجُوهَا فَقُل لَهُم فَقُل لَهُم قَوْلاً مِن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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان فلا يسرف في القتل انه كان من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 ولا تجعل مع الله إله آخر، ولا تجعل مع الله إله آخر. فتلقى في الجهنم، فتلقى مدحورا.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 وَلَوْ كَانَ مَعْهُ آلِهَاتُ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَبَتْ غَوٰ إلَى ذِلَّ عَرْشِ سَبِيلَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عَلَوٌّ كَبِيرٌ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ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 إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا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 يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزر بينهم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 وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها وما منعنا أَن نرسل بالآيات إلا أن كَذَّبَ بِهَا الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك حاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا قيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس قال أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ تَطِينًا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 أم أمنتم أيه يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بِمَا كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعة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 وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَنِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كُنتَ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا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 أقم الصلاة لدولوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة لدولوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهدب به نافلة لك عساين يبعثك عساين يبعثك ربك مقوم محمودا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 وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسألونك عن الروح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 أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول وما منعنا سئيئ يؤمن إذ جاءهم الهدا إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول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 إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، ومن يهده فهو المهتد، ومن يضل فلم تجد لهم فلم تجد لهم أولياء من دونه.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 وقالوا أئذكنا عظاما ورفاتا أئن لم بعثنا خلقا جديدا أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر قادر على أن يخلق مثلهم وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهَا فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحوراً قال لقد علمت ما أنزلها أولئك إلا رب السماوات والأرض بصائر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 وَقُرْآنًا سَرَقْنَاهُ لِتَقْرَؤُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَامُكْ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ